هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين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 فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فانبئكم, فأنبئكم بما كنتم تعملون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 يا بني اقيم الصلاه يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور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 ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثطى وإلى الله عاقبة الأمور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 إن الله هو الغني الحميد إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبوحريم ما نفدت كلمات الله ما نفدت كلمات الله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 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِن